ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فَرْنَا عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِبْدٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا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 الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم إليك من ربك طغيان و كفر فلا تأس على القوم الكافرين.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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا إليهم رسلا لما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون